الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، الذين يتبعون رسل النبي الأميين، الذي يجدونه مكتوبا عندهم، الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم أضرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه واتبعوا النور الذي انزل معهم أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول الله لكم جميعا الذي لهم ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو لا إله إلا هو يحيي ويميت فأمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله